الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْ قولك جهر بعضكم لبعض أن تعبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 لهم مغفرة وعجراء عظيم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 وَأَنَّ النُّجُومَ صَبَّرَتْ تَخْرُجُ إليهم لَكَانَ خَيْرًا لَّوْ هُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فَتَذَكَّرْ يَا نُوحُ أُصِيبُ قَوْمَكَ بِجَغَلٍ على بِحُورٍ عَلَى مَا فعلتم نادمين وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ يرى عنتم ولكن الله حب إلىكم الإيمان ولكن الله الله حزب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَذِيَٰلَهُ فِقُولُ بِكُمْ مُعَكَّرٌ غَائِلَ إِلَيْكُمُ الْمُلْكُ فَرَأَوْا الْفُسُوقَ أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصدوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبضي حتى تفين اِلاَ اَمْرُ اللَّهِ وَإِنْ يُرِدْكَ بِضُرٍّ فَلَا ان الله يحب المقتصدين انما المؤمنون اخوة فان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 عسى أن يكونوا خيرا مِن ولا نساء من نساء ولا نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا أنفسكم ولا تنابزو بالعاب بأس بعد الإيمان. وَمَن لَم يَتُوب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتَانِبُوا كَفِيرًا مِنَ وان إن بعض ضني اسم ولا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن ي... كُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ صدق الله العظيم